129. كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا, إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكادوا